my Your front لا قو الله الله الله الله لا يمنعك جل وعلا ذا با بو بو الله رب السماء واسع الارض رب, رب, رب السماء واسع الارض وما بينه وما باب رب السماوات والأرض وما بينهما ربكم. لا ينذكون منه خطابا. رب السماوات والأرض وما there. بس والله بده فيلم عليه بس لحالي ايه انا عم ما شاء الله ندوه ما ما are <laughs> 6 <تصفيق> إلا أرادوا عكس يا رب يا رب بن نغمر مانو لا يكن من نغف الله الله الله الله الله, الله, الله. الله, الله. بِسْمِ ٱللَّهِ ما اتي كل يوم بينهما مرق ما نر من مصيبه الله الله الله, الله. الله. الله. صابة. الله الله الله الله الله الله يا الله يعظم الله, الله, أكبر. الله, أكبر. الله, أكبر. الله أكبر. ومن شروق تقضي لرب بيما بابا الله يا رسول الله عليه الصلاه والسلام ذلك يوم الخطف من جن. يوم يبور المر وما قدمت دمسي يوم ينبور المر وما قدمت دمسي یا <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الله بسم الله or a pastor. أو كل ليله وأرجع بوها كبر الله اكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر. ولله, أكبر. ولله الحمد ولله الحمد الحمد وقال الحمد عليه الهدي وكرم الله جميع جميع الله <Ruane> الله الله <تصحيح> <تصحيح> عليك. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي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 نبينا الله ما اللي ما ما ماذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر, أكبر. وللذي الحمد وللذي الحمد وللذي الله اکبر نام الله اکبر ثور علی الی الحمد بالسی اللهم وحده أبدا إن في ذلك لعبرة. رب الشمس غفص و ليلها و او رجع فضا والارض بعد ضاد ذلك دحذا دح أخرج من الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ولكن أن الإنسان إذا مبتله ربه بكر له ربي اكرمني الله ربي اكرمني الله واما ما اذا نبت لا وقد إذا ما بثلا بقدر إذا ما بثلا بقدر إذا ما بثلا بقدر لا يغرد قبوب نور الله عزيز الله عزيز الله عزيز ما ما بَتَلَ قُفْ قَدَرُ إِذَا بَتَلَ قُفْ عَلَيْهِ الرِّزْقُ منیشه God. Yeah. الله <تصفيق> الله <تصفيق> بذين تذكروا الإنسان الله عظم الله الله يدى الله يهدى الطبول يهدى. يهدى الطبول. فيومئذ لا يعذب وعذابه أقد ولا يتق وثاقه أقد الله عليه وسلم yeah I a قد في عبادي قد في عبادي ودقولي ما والله، الله صل الله الله الله الله فدخلی جنة دا اقسم بغاز قُلِ الْجَنَّةُ بِمَنْ فِي يَدَيَّ أُودُ قُلِ الْجَنَّةُ الرَّحِيمِ بِهَذَا رب هو الله, الله الله الله, الله, الله. البلد ايل بذر بلدني ديو وما ولا بلا قد خلقنا ان سنفي سبد الله اصبر Cardinaliva kwa fan